بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداءً خفياً قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً وَإِنِّي قَفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَقِيمًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيا قذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَبَرَرَ بِوَالدِّهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْمُلْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَا أُوْلِيَ تبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها وحنا، فتمثل لها بشرا سويا قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشا ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقويا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء اهل المخض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكن نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل التي تساقط عليك رطبا جنيا فقولي واشربي وقضي عينا فان ما ترين من البشر أحدا فقولي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 يا أخت هارون ما كان أبوكم رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 يكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا منهم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 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم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 العلم ما لم يأتك فاتبعني لي أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا وقاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنسوا تهل ارض منك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان نبي حفي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 الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِرِّقٍ عَلِيَة واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولاديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خرُوشَدَوَ وَبُكِيَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسُوَفَ يَلْخَوْنَ غَيَّ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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاربده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا سوف أخرج حيا أولا يذكو الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحسرنهم والشياطين ثم ثم لنقضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جتيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير؟, خير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 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهددوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا له وولدا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 لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَعْقُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءً لَنعَذِّلَنَّ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدَ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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلك ما قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا